أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا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 والله بصير بما فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فإنه نزله له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين كان حدوا لله وملائكته ورسوده وجبرير وجبرير وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما أو كُلَّمَ أَهْدُوا عِبْدَنَّ بَذَهُمْ فَرِيقٌ مِنْ نُبُضٍ، بَلْ أَكْتَفَرُوا. لا بد فريقكم من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب فَرَسُولًا لِمَنْ وَلَّنْ كِنَّشَّيَطِينًا كَفَّاوَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ يُعَلِّمُونَ النَّنَا لَلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ابُوتُ مَرُوتْ وَمَا يُعْدِلُ مَنْ أَحَدٍ حتى تا يقولا إننا من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا لقد علم لمن اشتراوا ما في الاخره من خناقه ونهبي سما شرا به أن سَنقُ وَأَنَهْبِ سَمَاءَ شَرَعُوا بِهِ لَوْ لو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو ك Yeah, I...